كان ملاك بيهدي خطاه شاف مكان وجل لا دي مش سحره لكن دي سماء اول ما جاه ام بابو لهنا كان ملاك بيهدي خطاه شاف مكان وجل محلا لا دي مش صحارة لكن دي سماء يا ربا في الجبل وصوت تشوفه ويبقوا صحاب نص خبز يجيبها غراب ويلقى فيها ملز وطاب كان طريق وجبال وهضاب ووحش تشوفه ويبقوا صحاب نص خبز يجِبها غراب ويلقى فيها ملس وطاب يا, يا عاش حياته غريب ضوّر لا عوّزه رب ولا احضار مين يصدق صاحب الاصرار يكون نصيبه مع الابرار عاش حياته غريب ضوّر لا عوّزه رب ولا احضار مين يصدق صاحب الاصرار يكون نصيبه مع الابرار السائح أكل الحاشيش والهم في القلب ده ما فيش على كلام الله بيعيش غير النوراج زي ما فيش السائح أكل الحاشيش والهم في القلب ده ما فيش على كلام الله بيعيش غير انو راجل زي يوم فيش يا أنا في الجبل أمبابولا يا ما شوفت أصفار تخطي المياه تجوز النار تطول ليالي بتبغي نهار تناجي الغالي صاحب الأصرار أمبابولا يا ما شوفت أصفار تخطي المياه وتجوز النار والليالي بتبغي نهار تناجي الغالي صاحب الصرار يا ما يا ما في جبل قالوا بعيد لكن قريب من يطلوبك تجي لو طيب عشت وحيد لكن خسر غايب دام اللي حاضر من تاش مغيب قالوا بعيد لكن قريب من يطلوبك جنه طيب عشت وحيد لكن خصيب تملي حاضر ما انت غيب يا ما في الجبل صواح عايشين في خلاويهم ياكلوا الشو مع حياته conto temi liro